لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل متدق بيه دايماً حواليه هو الله قبالك حاسس إن شاء, ان شاء الله الله شاء هتلاقي الطريق شاء الله لو في خدتنا معاصي او زنوح وخافت قلوبنا ما تقدر تتوح وتشكر روح ومين بالسر اللي نبوح ومين اللي يقدر يداوي من الجروح مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبالك حاسس بيك ان شاء الله ان الله ان شاء الطريق شاء الله الله شاء الله الطريق قول يا الله ده عناك مش بعيد ما تشلش هم ولا تشعر بديء قول يا الله اهديلي يا قلبي عشان اتوب امحي الزنوب واهديني الطريق نور للطريق